في دياجير الظلام في دياجير الظلام في دياجير الظلام بين آهات الكلام في صراخ الطفل لما بيته اضحى ركام صرت استجدي صحابي في حمل البيت الحرام لا ارى في الناس جدوى غير تطير الحمام في دياجير الظلام بين آهات الكلام في صراخ الطفل لما بيته اضحى ركام صرت استجدي صحابي في حمل البيت الحرام لا أرى في الناس جدوى غير تطير الحمام وأنا في القدس أبكي بين أوتاد الخيام أرتجي عفوى عدو في يديه الموت حام أنا لا أخشاه كلا كل بل أنا الشبل الهما لما بيت أضحى سرت أستجذي صحابي في البيت الحرام لا أرى في الناس جدوى غير تطير الحمام لا أخاف البغي إني في الملمات إمام أنا لا أخشاه كلا بل أنا الشبل الهمام مورد العزي سقاني بل سمن يحيي العظام بين ياجين بين عامات الكلام بصراخ الطفل لما بيته أضحى ركام سلت أستجذي صحابي في حمل بيت الحرام لا أرى في الناس جدوى غير تطير الحمام لست أحشى من يهود لا أبالي بالوعود نور إيماني هداني واختفى صوت الرعود قم فما في الكون إلا ثلة تعلي البنود قم فما في القلب إلا نبضات من خلود İzlediğiniz için بين آهات الكلام بصراخ الطفل لما بيته أضحى ركام سلت أستجدي صحابي في حمل بيت الحرام لا أرى في الناس جدوى غير تطير الحمام قم فما أنت جبان تختفي خلف الركود قم فأنت النور يسري بين آهات القيود رب ليل قد تمادى ورمانا بالجمود لم يزل يخبو واعتلى عرف الورو في دياجي الظلام بين آهات الكلام بصراخ الطفل لما بيته أضحى ركام سرت صحابي في حمل البيت الحرام لا أرى في الناس جدوى غير تطير الحمام سبح الحق بدمع ودماء في الوريد فابتعد يا ليل إني أبصر الصبح الجديد سبح الحق بدمعٍ ودماءٍ في الوريد فابتعد يا ليل إني أبصر الصبح, الصبح الجديد سبح الحق بدمعٍ ودماءٍ في الوريد فابتعد يا ليل إني أبصر الصبح الجديد أبصر الصبح الجديد أبصر الصبح الجديد أبصر الصبح الجديد